وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد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 وقال رجل مؤمن منا لفرعون يكتم قيما نهو اتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْذِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَعْصُرْنَا مِنْ بَعْضٍ إِلَٰهٍ إِن جَاءَ قَالُوا فِي دَعْوَاهُ مَا أَرِقُمُ إِلَّا مَا السَّبِيلِ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ لحظ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن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 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما في شك كِمَ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا